اقتراب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي ترقولوبهم وأسر الذين ظلموا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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ افلا يؤمنون وجعلنا في الارض راسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين ولقد آتَيْنَا موسى وهارون الفرقان وضياء وَذِكْرًا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من السَّاعَةِ مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانت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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَعَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 وأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا هَـٰهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كطي السِّجِلِّ لِلْكُتُوبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَأْلَهُكُم إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِن يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى هِينَ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ